والابن والروح القدس الاله الواحد امين صدق ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق رجل صعيدي من سوهاج جاي يزور القاهرة وبالمرة ياخد بركة البابا كرولس فدخل يسلم على البابا كرولس والبابا كرولس قال له تعالى يا صعيدي ابتاع سهاج ما روحتش ابو شنوده لسه نادي ابو شنوده يقصد يعني ايه, إيه دير انب غرب سوهاج قال له هروح لما اروح قال له لا يا ابني ما راحت عليك انا سيدنا مروح لا يا ابني المصلحه اللي انت جاي لها لها أيام وعلى ما تروح يكون المولد إيه؟ خلص وفعلا الرجل اتاخر وما عليه زياره انب شنوده مين اللي قال له ان الراجل ده من سوهاج ومين اللي قال له ان الرجل ده ما راحش ومين اللي قاله ان الرجل ده هيتأخر تلات اربع تيام وهيروح عليه المولد انا ما عرفش لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق طالما اتكلمنا عن الصعيدة اثنين صعيدة جون مصر ونزلوا في لوكاندا تكلو الدين وقرروا انهم يروح يزوروا البابا كرولوس وطبعا حتى في الويلعة دي برضو الصعيدة بيكون راحين باسم يازم يلبس البادلة دنازل مصر يعني لازم يكون على سنجة عشرة زي ما بيقولوا ويبسوا البدل وكلها 3-4-5 متر يعني مش العملية مش محتاجة لكن يعني اهو قفلت معاهم اتخانوا مع بعض وراحوا كل واحد مبوث من ناحية ووقفوا في الصف بين كل واحد والتاني خمس 6 تنفار يعني واحد مثلا واقف والتاني بعده 3-4 تنفار واول مواصل الاولاني عند البابا كرولوس مدره الصليب راح مشكلة مؤخذة من وابنه البابا كرولوس كده وقال له زعق لاخوك في الشارع يا ابني حد يزعق لاخوه في الشارع قال له ما هو يا سيد قال له هو ايه هو مين اكبر فيكم يا ابني هو أكبر منك يا ابني تزعق له في الشارع يا ابني تعالى يا ابني انت هو تعال تعالى تعالى انت صعيدي. تعال تعالى بوس أخوك يا ابني وصالح يا ابني انتوا جايين ما صدقترتوا على بعض يا ابني طيب لما واحد منكم هيعيا بعض بكره مين اللي هيسند الثاني انا واحد هيعيا كمان طلع من عندي سيدنا بعد طلبه اثر اربع ايام واحد منهم بدأ يترعش وجت له انفلونزا شديدة الثاني هو اللي راح جاب له الدكتور وراح جاب له الدواء وراح وقف عليه ده البابا كيرلس يا عم تصدق ولا بد أن ايه أن تصدق عجيب هو الله في ايه في قلبي دي كنت واقف على باب الكنيسة واحد معدي كده صدقوني هو يعني عمره كده بتاع يمكن سبعين سنة ابو لي يا انس ازايك ويفت اهلا ازايك يا عم فلان ومعديه ايا واحدة بكعب عمال يتكرت وعمل يسلم علي ويبص الورا يا عم خليك معايا هنا يا عم خليك معايا هنا خليك معايا هنا الانسان الانسان أصلي الانسان الشبعان ما يبصش للايه ما بيرمرمش مش كده ولا ايه النفس الشبعانة تدوس الايه تدوس العسل وتلاقي شابه صغير كده في مرحلة المراقة دخل الكنيسة مسك لبص المضية وعينه مكسورة وسلام يا ابونا وعينه كده وداخل على الكنيسة يفتح لبص المضية ويبتد يسبح مع الملايك أصله هو صغير لكن شاب عنب شاب عنب ربنا قدسوا أجسادكم. وفي ناس عنكم لما تنوت تعفن في البيت قبل ما ايه الدفن. مش تنور في ابرها طب انا هقول لكم على حاجة كان في وقت من الوقات جاني كم جواب كده من مدينة جرجة على واحد اسمه ابونا ابادير الجزار هو راهب من درقا بابولا وتسميته ابونا الجزار دي ليها حدود البلد اللي هو فيها اغلبها نصارى هو قضى اواخر ايامه في البلد بتاعته واتنية هناك اللي حصل ان ابونا ده لقى الجزارين بتوع البلد كلهم غير مسيحيين وبيتحكموا فيهم في بيع اللحم فأبونا راح يشتنى لما أهزة كم دبيحة وجاب واحد جزار وبدأ أبونا يقعد يبيع لحمة أبونا مش بيبيع لحمة الناس شايف المنظر إن أبونا إيه بيبيع لحمة فسموه أبونا الجزار لكن دي لها حدوتة تانية يجي الغلبان من دول يقول له أيوة يا عم سمعان انت انا هادي لك نص كيلو وتدفع ثمن الإسبوع الجاي اكتب يا عم عم سمعان خد نص كيلو ييجي عم سمعان الإسبوع اللي بعده ما معاهوش ايه ما معاهوش فلوس يقول طيب بص يا عم سمعان <تصفيق> اللي فاتناك مات انا لسبوع دا هاديك نص كيلو وتدفع ثمن وايه الأسبوع الجاي ويكتب نص كيلو عم سمعان واخد بقى مين ده بقى ده نص كيلو ده نص كيلو ده نص كيلو ده كيلو ده وعمال يوزع للغلابه وقل له على الايه كله عن نوته كله عن نوته ابونا الايه الجزار وجي في يوم من الايام ابونا تعب ايه الحكاية ابونا بيموت ابونا الجزار ده فقال للناس اللي حواليه قال لو سمحتوا وبحطوه للنوتي بتاعت الحساب تحت دماغي في السندوق ليه يا ابونا عشان دي حسابات اقدر أحسبها, م... احسبها منين من صاحب الحساب فوق قال لا هو انت يا ابونا كنت يبيع النوتي عشان تحاسب عند ربنا مش كيف ايا كانوا يتريقوا علي ويقولوا ابونا الجزار صدقوني انا زورة المزار بتاع ابونا ايه الابر بتاع ابونا ده صدقوني شفت بعنية البخور طالع من مسام القبر توقت كده جنب القبر تلاقي حاجة كده زي الدخان عما تطلع بخور عطر طالع واللي عليه شوح شرير يجي راح الامن ومدرية الامن وقالوا الواسيس مولع جوه طب ما يعرفوش الكلام ده قالوا الواسيس بيتحرق جوه القبر وعطوا حراسة عشان العيان ما يخفش عشان قبل عليه عفريت يفضل بعفريته امه ليه امه هنعطي مجدل لله ومال استني شاغل لحساب مين لكن عايز اوريك بس ان ابونا الجزار ده لما مات كان قبره بيطلع بيطلع بخور وانت يا ترى اي ريحة هتطلع من جسمك لما تموت الاولاد بتوع اسكندريه دايما يحب يقضوا الـ الـ الصيف في دير مارمينة يشتغلوا ويفرحوا ويفرحوا يعني ويقضوا وقتهم هناك ويأكلوا مع الرهبان وينبسطوا قوي وكان البابا كرولس يروح يلاقي دير مارمينة ده عامل زي السوق زحمة زحمة رهيبة فما كان من البابا كرولس الى انه راح هناك قال ايه ده كله ده هات يا ابن الجرار هات الجرار كله يركب اركب يلا وقت انت على اسكندرية يلا وقت يروح يركب يلا يد. على بهيج بهيج اللي نحط محط على بير اخذوا بعضهم، فيهم ولد الولد ده غلبان قال يعني يا سيدنا كان لازم تمشينا النهاردة كنت سيبني طيب لغاية يوم الجمعة ألاقي رحلة نزلة اسكندرية أوفر أجرة القطر إنه ما عيش تمنل التذكرة يعمل ايه لكن ركب لوك روس قال كله يركب يبقى كله ايه كله يركب الولد نزل وهناك عنده محطة بهيج لقى واحد صاحبه بيقول له افلان انا هقطع لك التذكرة قاله ليه بس قاله خلاص خلاص بعدين والد حاسم الوم اقطع له الولد نزل محطة الماكس اللي هي في اسكندرية وكان عشان يروح بيتهم يمشي اكتر من ساعة لكن ماشي طول طول السكة يقول ليه الله يسامحك يا سيدنا ليه استهمش كله ده ده انا محتاج ارش ساغ اركب بين المترو ارش وما مهوش ارش لكن الولد ماشي في الضلمة كده لا اللي جي جنبه كده وحط له في ايده وحاجة بيبص فيها كده لقاها شلن، بيدور على اللي حط الشلن ملاهوش الوقت ما اخدش باله وقال مش مهم مين اللي اعطاني الشلن، المهم ان انا ايه اروح، المشكلة بالنسبة اللي اتحلت، مين حلها؟ مش هو ده الموضوع وروح وما حطش باله الصيف اللي بعدين راح الصيف اللي بعدين راح سكندريد راح الدير، آسف واللي حصل السنه اللي فاتت حصل السنة دي والبابا قرروا جهات الجرار يا ابني وكله يركب ويروح بهيج يلا يلا يلا يلا يلا يا واد يلا يا واد وسيدنا البابا واقف وكله بيركب الجرار يسلم ويركب يصلي ويركب جه صاحبه ده يسلم راح مسكه من شعره قال له معاك فلوس يا ابني ولا تاخد شلن تاني اظن عرفت حضرتك مين اللي عطله الشيلان الاولاني ها صدق ولا بد ان ايه ولا بد ان تصدق البابا كرولس زيارته للصعيد لما راح الصعيد يزور البلاد كده كان اخر محطة ليه اسيوت فكان متران اسيوت ربنا يديله له الصحة انبا ميخايل متران الحالي لو ديت اسيوت فانبا ميخايل السوائل اللي عنده اسمه راضي عم راضي سيدنا قال له يا راضي يا ابني تاخد بالك تقعد على الباب بتاع سيدنا البابا لربما سيدنا البابا يفتح يكون محتاج ايه اي حاجة ده البابا ضيف الناس قالوا لي يا بختك يا عم راضي ده البابا كرولس بقى ده اديس وبيعرف الناس بقال لهم يعرف ايه يعني ويدرب المندل طب هالبابا ما يعرفنيش هشوف يعرفني ولا لا بابا كلس زحمة دخل القوضة وشوية عشر دقايق كده وفتح الباب لا عم مين اللي وقف له على الباب عم راضي دي بص له البابا كرلس قال له يا اخويا احنا مضربش الماندل يا ابني لكن ابوها راضي وانت ايه وانت راضي حلو يا عم راضي قال له حلو يا سيدنا أنا اقول لك حاجة كمان يا ابني خد يا ابني خد ضرب ايده بديه طلع عشر جنيه خد روح لمراتك ولدت دلوقت ديها ربع ساعة قال له سيدنا لسه قدامها شهر قال له بقول لك ولده تروح روح روح عمراضي لأ امراته ايه والده مستنياه وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق البابا كيرلس راح واحد معلش استعرض معكم ذكريات لورا كده شويه راح لواحد بيقوله ايه بيقوله يا سيدنا وقعت وحطوا لي جبس في رجلي فصلي لي يا سيدنا رح سيدنا مد الصليب في صدر الراجل قال له سلامة قلبك يا بني سلامة قلبك قال له يا سيدنا دي رجلي رجلي متجبوسة قال له خلاص يا بني ألف سلامة القلبك ان شاء الله تخف يا بني وأبقاء قلبك كويس قال له يا سيدنا رجلي رجلي بقول رجلي مش قلبي قال له خلاص يا بني تعيش يا أخوية رجلك قلبك الف سلامة الراجل مشي وخد بعضه مروح وهو طالع بيتهم ساكن في الدور التالت عمال يسحب برجله من ديه قبل ما يوصل عرق كده ووقع السل المالك الف سلامة قال له مش قادر اخد نفسي شلوه وادول الدكتور قال لهم ده ما يتحركش من السرير لحسن ده عنده زبحة قال لا هو البابا كرولوس كان بيصلي له عشان قلبه ولا عشان رجله يقول له يا سيدنا رجلي يقول له ايه سلامة ايه سلامة قلبك البابا كرولس جابها منين دي انا ما اعرفش صدق ولا بد ان ايه ان تصدق عمل الله رب الارباب لما يجي تعني على الساعه لَمَّا مَلِكَ الْمَالُ كَلَمَّا يِجْتَانِي يَخُذُ لَأَحْبَابَ لَمَّا يِجْتَانِي وَلَمَّا اسمعي بالاما يجي ثاني و تران شاعن اما يجي ثاني ونعدى الا يجي تاني ولمّا يجي تاني ربّال أرباب لما يجي على لما ايجيتاني ولما لما ايجيتاني احسن لما ايجيتاني وانسى لها يا البانا لما يجتاني ولا يجتاني ولا ربال ارباب لما يجتاني على لا كلام ما يجيتاني اخذ ما يجيتاني ولا ما لما يجيتاني في عود لما يجي ومع القيود لما في المرود لما يجي تاني ولم يجي تاني ولم يا بار أحببنا ما يجتى سحبنا ما يجتى نملكه يا خد لا ايجي تاني وناجي <تصفيق> وما فيش حاره بلاما يجي ليه <تصفيق> ولا كرب لما مهجة وآمجة لما يجي مع المحباب لما يجي تاني ولمما يجي تاني ولمما يجي رب الأرباب لما يجي مرة كان كان في ضابط جيش في الظاهر في الساكاكيني وده حي خدمتي قبل ما جي الجيزة وزابط الجيش ده كان عنده اب كبير كان اسمه عم كامل وعم كامل ده لما أفضل الناس لما بتكبر في الشوية في السن وطبعاً كلنا عرضة للحكاية دي احيانا العداد ايه يعني التروس بت اه بتفوت شوية لو ما عايز اكل يا بابا ما انت اكلت انا اكلت انا عايز اكل حط له ياكل انت جايب اكل انا ما انا اكلت طب يا بابا نشيل الاكل الومي ايه يعني طلباتهم ايه تكتر شوية فمنطو منطو الزابط ده قتلو يا ابني ابوك طول النهار عمل اينا ازعارينا في البيت شوف له اي ايه اي شغلانة فراح قدام له في البطرخانة كمطلوب فراشين قدام له في البطرخانة يشتغل في يشتغل ايه بواب فراش اي حاجة بس يطلع ايه من البيت فراح صاحبنا اللي بتوع المجلس اللي كانوا عاملين اختبار للي هيعينوهم دخل عم كامل قالوا تعرف تكتب يا عم كامل قال له ولا اجرى يا فن طب روح لما نعوزك ايه لك فوت علينا ايه روح عملتها بابا جال يا ابني سألوني تعرف تقرأ وتكتب وقلت لهم لا انا روح قال له بابا بص انا هعمل لك حاجة كويسة انا هعمل لك كشك في ميدان بركة الربي ده ميدان في الجيزه وف... اعمل لك كشك وكل يوم اخلي واحد من بتوع الجملة بتوع الخضار يجيب لك شوال بطاطس وقفصين طماطم وقفصين كوسة وتقعد تبيع بالكيلو وهجيب لك ميزان وهتكسب يا بابا احنا مش عايزين مكسب المهم نطلع الراجل ده من الايه عم كامل طيب وكان عمله كشك خشب وعم كامل راجل متدين جاه صورة للعدرة لزائع على الكشك وصورة لمسيح لزائع على الكشك وفي يوم من الايام بعد شهرين معادي راجل له انجليزي ايام حكادي ايام جيشن انجليزي بس كده لقى الخضار شكله حلو الراجل ده عنده صور قال له خبيبي عندك خاجات من دي كتير قال له كتير قوي يا حضرة الزابط قال له طب ممكن تبعت لنا للجيش قال له قوي قال طب نعمل عقد قال له لا استنى ضرب تليفون لابن الزابط عمل عقد يورد للايه طبعا معادش لازم الكشك بقى العملية فتحت ايه بقى شادر وعم نكمل ابو جلبية لبس بدلة لمؤخذة بسلسلة وساعة ذهب ففي يوم من الايام راح له شيك وراح يصرف الشيك من البنك جاي له من الجيش فموظف البنك بيديره الالم بيقول له امضي هنا يا استاذ كامل ضحك قال له بتقول ايه قال له امضي هنا قال له امضي ايه قال له امضي اني عشان الشيك قال له انت انا بضحك عليك انت بتقول لي يا استاذ كامل اصل زمان كانوا يقولوا لي يا عم كامل دلوقتي انت بتقول لي يا ايه يا استاذ كامل قال له طب امضي يا عم كامل قال له عارف يا ابني انا لو اعرف اجري واكتب قال له ايوه قال له كان زماني بواب على باب البترخانه من 10 سنين مش كده ولا ايه ما لو كان يعرف يكتب كان زمانهم ايه لكن ابوك السماء وبيفصل له تفصيلة ايه تفصيلة لا تخاف لان لك اله بيفصلك لتكن ايه نشيئتك كما في السماء كذلك على الارض احبائي لا تضطربوا ولا تنزعجوا البيت اللي اتخطبت وعايزها يعد ينبيها كده بتحبيني يا فلان قال لها اه وانت بتحبيني قلت لها طب عايز اسأل سؤال يعني كل واحدة طبعا حبت قبل كده و... وكان لها ما عرفش ايه اه طيب عاوز ايه قال لها عايز اعرف انا نمرت كان في حياتك قلت له وي شوف بقى اقولك يا فلان بلاش نتكلم في الموضوع ده قلت له نتكلم في ده وركبه ايه نتعرف نت قال لها لا حد كده بقى لازم اعرف انا نمرت كان في حياتك ما بلاش؟ بلاش السؤال ده؟ لا انا عايز اعرف نمرت كام في حياتك قلت لازم يعني ما تزعلش؟ قال لها قلت له طب وعيدني قال لها خلاص اوعيدك مش هزعل انا نمرت كام في حياتك قلت له انت نمرت حداشر قال يا نهار مش فايد ده انا ما تلعتش حتى من العشرة الاوائل حداشر تعرفي عشرة قبلية قلت له قلت له قلت لك بلاش مش انا لك بلاش انت اصرق قال لا طيب خلاص غير زعل كده حبيبتي انا مش هزعل نمرت واحد بقى اول واحد فتح قلبك مين قلت له ما بلاش قال لها لا بس يقولي لي او عيدك مش هزعل ما بلاش قال لا لا بس يقولي لي قلت له نمرت واحد هو يسوع ابتسم كده وبلع ومسح العرق. قال لا لا ده تبعنا مش مشكلة ده نقدر عليه ده اه مش مشكلة ده طب نمرت اتنين قلت له اجيب لك من الاخر يا فلان من واحد لعشرة هو يسوع انا بحبه من كل من كل قلبي بحبه عشرة على عشرة لكي يكون يسوع متقدما وانا قلت لك اللادي رسالتنا الخلاصية الايمانية موضوعها ايه اللادي هنتكلم عن ايه المسيح هو الايه الكل في الكل مرة واحد قصة كده امريكانية قصة جميلة بتقول عن واحد بيقول عن واحد عنده حقل امح والرجل ده يعني مستهتر شوية فعبير مجلة الراجل ده عن تقديس يوم الرب و يوم الحد و فبيقول كده المقال احذرك يا انسان من ان تكسر وصية الرب فراح صاحبنا الفلاح ده كتب مقال الناس هناك يعني مديرن يقروا يكتبوا هناك كل الشغل ميكانيكا المش زي هنا يعني بالمكان فراح كتب مقال رد عليه قال له يا سيادة الراعي انا من الان اسئل امح بتاعي يوم الحد ومش هسقيه الا يوم الحد وهكسر الوصية فالراجل حفظ المقال بعد شوية نزل له مقال تاني الراجل اللي كسر قال له جماعة القمح في اكتوبر والمحصود زاد تلات ارادب في الفدان عن كل الناس اللي قدسوا يوم الرب فرد عليه كاتب المقال قالوا مين قالك ان كل الحساب هيكون في اكتوبر المسألة مش مسألة اكتوبر ولا مسألة تلت ارادب المسألة مسألة باركة ما ممكن تخدهم وتحطهم في المخزن اشتوس يقولهم كلهم يبقى كأنك يا بوزيت مغازيت واللي تعبت فيه راح بركة الرب تغني ولا يزيد معها ايه ولا يزيد معها تعب الرب اعطاكم السبت راحة اعطاكم يعني عطية يعني يوم ربنا ده بركة نعيش فيه بجو ربنا ونعيش فيه بفرح ربنا ونعيش فيه بمجد ربنا لا تصنع فيه اعمالك الاخ اللي كتب الرسالة دي بيقول لي ان هو طالب في جامعة اسيوت وسكن في حتة على قد الحال يعني وفي اللي على قد الحال دي فيها شوية عيال لابو اخذ بيمشوا في الشارع يقولوا شكل للبيع وجون في يوم من الايام لقتوا صاحبنا بتاع اينا دي ويقفولوا وعاوزين يتخانقوا معاه باي شكل باي شكل هو رفع رفعني لفوق وقال يا رب اديني صبر انا عايز بس ما اتضربش يدوك كلهم شكل وعيال كده بيدوروا على شكل للبيع بيدوروا على شكل للبيع الشكل طب اعمل ايه هو بينادي كده قال انقذني يا بابا كرولوس انقذني يا بابا كرولوس انقذني يا بابا كرولوس طقت مرات يعني في باله كده بص لقى واحد بيقوله ايه بيقولهم يا جماعة احنا هنسيبه المرة دي لكن بعد كده لو عمل حاجة احنا هنشرحه حتك قال له خلاص يا معلم كلمتك ورخوا قدين بخدوا بعضهم ماشيين ويقول لي يا ابونا الواقع دي دلوقتي سنة سنة ومن السنة دي انا ما شفتش ولا واحد منهم في الشارع برغم انهم قريبين مني في السكن لكن عايز اقول لك المنقذ لما يحوطك بكده بنعمة الشرير لا يمسك وصدق ولا بد أن, أن تصدق عجائب الله في قديسية صدق ولا بد يا سلام أنا هقول لكم على حاجة بس هو على البنات والذي يمسكوها علي بقى مرة كنت بعمل فرح في أرض الجلف الوحدة من بناتي اللي بحبهم خالص وعملت الفرح وانا بصدرهم كده على قدام الهيكل هم ركعين في آخر الفرح يعني لقيت العروس أبونا أبونا أوعاتينش أعزاني ضروري في موضوع مهم الموضوع المهم؟ انا بتقول لاد نهمشو لا يا ابونا عايزين في مهم المهم انا طبعا قلت لقى يبقى اكيد في حاجة المهم خلصوا سلامات قالوا يا ابونا عاوزينك عاوزيني في ايه في ايه قالوا تيجي معانا الشقة كان نهاركم مش فايت اجي معاكم الشقة قالوا يا ابونا عاوزينك تيجي معانا ونخش وتخش انت قابلينه وتعمل لنا صلاة التبريك وتهز الشرية وانا لابسة فستان الفرح ببدلة الفرح وترشلنا السرير والشقة كده في ليلة جوازنا احنا يا ابونا عاوزين نبدأ ليلتنا بالمسيح عايزين يكون المسيح حوال كل في الكل في قصة حكيتها لك زمان ما معرفش انت تفتكرها معايا ولا لا الناس اللي بيحضروا معي الاجتماعات دايما هيفتكروا الحكاية دي اخونا الحبيب المبارك اللي كان صلى ليبطع ربنا وبيحب ربنا قوي وفي يوم من الايام استغنوا عنه في الشغل وكانت مراته يعني مش بتاعت ربنا شوي قعدت في البيت تقول له ها قاعدت لي في البيت يا اخويا فالح رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة اها ربنا بتاعك عمل لك ايه ربنا ما فلان السكري ما تردوش، وفلان الحرام يقاعد وانت لي شماس ومن حد تروح الكنيسة والعشية خدت ايه من ربنا هو يقول اللهم اخذيك يا ايه يا شطان منتو عارفين احيانا الست بتبقى ناكبة بعد عنكم قاعدت ويداخل ويطال تقول له ها ربنا ما عتكش النهاردة جواب مستعجل يقول لها ربنا هي بتقوى وقعد كده بعد شهرين تلاتة جاء له واحد عم فلان قال له نعم قال له فيه اعلان في الجرنان عن وظيفه عايزين واحد امين مخزن وانت راجل امين وتنفع للايه للشغلاء نادية فاروح يوم السبت شوف الايه الوظيفة دي خد العنوان بتاع الجرنان وراح هو ده المكان الفلاني قالوا ايوه انت اكيد يا استاذ جاي عشان الايه الوظيفة الايه الجديدة اللي مخزن قال لهم ايوه قالوا طب قعد المدير لسه ايه مجاش شواء جيل بين المدير الشنطة اللي هي وطبعا الصدر المنفوخ والسجارة اللي على طرف بقه ودخل كده عاد طايب ايه ايه طايب دخل مكتبه وحتولي الايه دخل صاحبنا ده القعد قعد قال له تنفع تكون امين مخزن قال له ان شاء الله اكون عند حسن ظنك بنعمه ربنا يا بيه طيب راح البيه طلع سيجاره ومديها له خد ولع قال له معلش يا بيه اعفيني ما بادخنش يا ابن ادم دانا لا دا لسيدك اللي هيشغلك ما داد لك ايدي خد قال له اسف يا سعدت البيه ما اقدرش امدي ايدي واخده قال اطلع وره بره خد بعضه ورجع طبعا انطرد مراته مستنياه في البلكونة شافته جاي من بعيد ميدال دل دماغه اتو سبع ولا قلت لها لأ ولا لفت له ونزلت قلت له تعالى ايه اللي حصل? قال لها حصل ايه يا بنت الناس? هقول لك اللي حصل. انا دخلت لقيت صاحبنا مدير الشغل جهن دخلني بيديني سجارة قلت له طبعا وانت لي فيها مطران تاخد منه السجارة ازاي? اخي خدها وحطها ايه? جيبك وقول له يا بيه ما يصحش اشربها قدامك لكن أنا ما تاخدهاش ده لو مكانه كانه هطعك يا راجل يا راجل خلي نصك عائل ونصك في حد بيعمل في الزمان ده وقعدت تجيله الوصايا العشرة نكدت عليه عيشته هو يعمل ايه كات الدنيا ساعة شوية قام سحب اللحاف ودخل تحت اللحاف وسد ودانه عشان ما يسمعش ايه القنابل الزرية الحوائية اللي نزل عليه من كل فج عميق تاني يوم جالوا الراجل اللي جاب له الشغل اللي جاب له الجرنان قال له عملت ايه يا عم فلان قلت له خش احكي له يا اخويا احكي له البابا كرونس يا اخويا راح عند الراجل ما رديش ياخد منه سجاره البابا كرونس يا اخويا المهم يعدي يوم واتنين وهي كل يوم الصبحية تصبحوا ايه الى ان رابع يوم جاله جواب مسجل من مدير الشركة كاتب له كده نظرا لامانتك لالهك اخترناك لا لكي تكون امينا للمغزن ولكن اخترناك لكي تكون نائبا لمدير الشركة بمرتب اضع اربعة اضعاف عما كنت ايه اصلي الامين في القليل يا جماعة امين ايضا ايه لو كان جامل صاحبنا كان ايه كان في المغزن كان زمانه في المخزن وسط البحر الهائج وانا ايه ساير تلطمني اجواء موج وتجعني حائر <تصفيق> وسط البحر الهائج وانا سايل طال ام عني حير ويا دا يمترني ويا سوق دا يمترني ولا عدت أشوفه ماني ولا <تصفيق> من ضعفي <تصفيق> اي يسوع لاماراني اكر <تصفيق> الى <في تصفيق> salaami na wa salaami laama shur salaater hamne laama لا یا گہاں یا صوت ریاح مخفف Allah Allah Allah Na beza نعاسي لهادي قد فارق <تصفيق> نيوان نعاسي لهادي قد فاني يسوع لما رأى و سالامین نوار جه أن قازني وتحان يا أخا أستلم قداف عقديف داف وعجز وقل زوي Way I saw. I shall be there with you. I shall be there. la imta tiri la fi asra ما ان ويا يسوي امالي ما اطوع جيتني يا سوي حبيبي sahlan ayan tabi dul dul we الشبابية كده عرفت انسان كان عنده بعد عندنا وعندكم كتب سحر كان انسان شرير شرير شرير يعني كان مثلا يزور بيت ان لقى الست حلوة شوية معرفش يكتب على ايدك كيد ايه شوية كلام كده ويروح يسلم على الست دي الست دي يجيلها زي اللطش في دماغها تطفش وتجري وراء فكان صاحبنا ده منبوس ما حدش عاب يدخله بيته ابدا ابدا فجي فمرة وهو عايش لغد الوقتي ويريته يسمع الشريط ده بس بعد ايه بيقول لي عارف يا فلان قلت لايوه كنت انا انت خمستاشر سنة في الوقت ده انت كنت في عددية ولا حاجة زي كده قلت له خير يا عم فلان قال لي انا مفيش واحدة ست توقف قدامي. اجدع ست. فروحتي لابويا بقول له عم فلان قال لي كذا وكذا يا ابا. فابويا هزي رأسه كده. قال لي طب روح يا ابني اقول له ان كله سلف ودين. كله سلف ودين. صدقوني كان عنده تلت بنات كتاكيد كتا التلاتة واحدة تمسكت في قضية ودخلت السجن قضية خطية برضو واحدة طفشت مع واحد غير مسيحي والتالتة جوازت واتطلقت لانها موفقتش لان كله سلف ايه يالي بتزرع بكرها تحصد يالي عامل نفسك جدع بالكيل الذي به تكلون يقال لكم وإيه الدارة من الرياح الخطيه البابا كيرولوس كان بيصلي قدات ووقف أخونا الشماز شاي الهم الدنيا الشمامس بيقوله الحان ويقوله مردات وهو ولا كأنه إيه هنا بابا كيرولوس طلع بالشرية وهو أخونا الشماز ده سرحان فالبابا كيرولوس بيقوله إيه ما لك يا ابني انت معانا ومش معانا ليه ترى اخونا الشماز ده عنده قضية تاني يوم وحاطت في ذهنه انه بعد القداس يقول للبابا يصلي له فالبابا قال رسول يا ابن انت معانا ولا مش معانا انا سيدنا انا معاك قالوا لا يا ابن انت مع القضية اللي بكرة هتاخد فيها براءة يا ابن ما تخافش يا ابن ان كان الله معنا فمن علينا وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق انا هقول لكم على حاجة معلش سنفوني مرة واحد تاجر من الله الناس المحبين للكنيسة حط خط تحت الناس المحبين للكنيسة دي وانت هتفهم يعني ايه الكلام ده يا ابونا نعم ابعت اثنين من شباب الكنيسة يا ابونا عشان بيحب شاب الكنيسة عندي عشان شاب الكنيسة تقول ايه اهم حلو بعتنا له اتنين شباب من ولادنا الحلوين بتوع مدارس الاحد كويسين عالم لطاف شمامسة وحلوين مؤدبين راحوا طبعا راحوا عندهم اهلا وسهلا انا الحقيقة مبسوط بيكم لان انتوا طبعا امنا وابونا بعيدكم طبعا وانا اللي طلقت من ابونا وده شيء عظيم جدا طب يا عم ربنا يخليك ويبارك فيك ويزيدك من نعيم الله وكلام الحيو ده وقعدين قالوا طيب انتوا واقع تشتغلوا عندي شوفوا تخشوا المحل ده تنسوا الكنيسة ليه يا عم التجارة شطارة ازاي يا بايه قال له يعني البتاع دي 28 جنيه انت ابدأ مع الزبون من 50 واللي نقدر نوقعه من الزبون احسن لو قدرت تاخد منه 60 تبقى جدع وقدرت تاخد 70 تبقى راجل لو قدرت تاخد تمانين تبقى مية مية لو قدرت تاخد تسعين يعني كل ما تسرق اكتر كل ما تبقى جدع ايه اكتر بس انسى الكنيسة قبل ما تخش المحل فالولاد وطاتوا راسهم كده قالوا له يا عم فلان احنا ما نقدرش ننسى الكنيسة او نسيبها برا لانها جوانا جوانا انعشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت انعيشنا وان متنا لمين للرب نحن احنا ما نقدرش نعيش من غيره ما نقدرش نعيش بلاه ما نقدرش نعيش كده ما نقدرش نعيش لا نحن نريد ان يكون يسوع هو الايه هو الكل في الكل بيقولوا البابا كيرلس كان في مرة بيسلم على الناس وناس دخلة كده صف الرجالة وصف للستات فكان في واحد متجوز وقال لمراته شوف يا بنت الناس احنا مش عايزين عيال دلوقت احنا مش عايزين ايه عيال دلوقت طيب يعني ايه يا بنت الناس قال لها شوفي بعد تلات اربع سنين كده تكون نفسينا اللي بنخلف عيال هي بتحب العيال حاشة مرضيتش تحوش نفسها او تستخدم حاجة المهمة حملت فلما حملت جلبي تقول له يا فنها قولك على خبر مش عارفة هيزعلك ولا يفرحك قال له قولت له انا حامل قال له حامل تروح تنزليه ما توقيش مراتي تروح تنزليه يبني الناس أبدا المهم راحت ايه نزلت اللي بطنها شهر اتنين ثلاثة حملت تاني برضو دماغه زي ما هو قال لها لازم ايه تنزليه حكم حكم الخواعد ضعيف هتعمل ايه سمعت كلامه جي بعد كده هو رايح مراته قلتوا تعالى نروح ناخد بركة البابا كيرولوس راح وقف في الصف بتاع الرجالة وهو وقف في الصف الستات من حظه بقى ان الراجل اللي واقف قدامه معاه عيل صغير فيده البابا كيرولوس بقى بعلوحي السؤال انت أخينا اللي معاك الواد الناس ببص كده ميه اللي معاك الواد انت انت انت اللي معاك الواد البابا بينده عليك قال له نعم يا سيدنا، قال له خد بالك من اللي وراك ده لحسن ده سفاح لعيال الصغيرين الرجل قال له انا سيدنا قال له ايوه انت يا عمي اللي معك الواد نعم يا سيدنا يمس جيدا كويس خد بالك من السفاح اللي وراك ده الرجل قرب على سيدنا قال له انا سيدنا سفاح قال له ايوها ابني مش خلت مراتك سقطت مرتين تبقى سفاح ولا مش سفاح صدق ولا بد ان ايه ان تصدق راجل الجماعة اخوانا اليهود لقوا بي معاه فاس كده بيكسر حطب فكان ده في سفر العدد اصحاح خمستاشر عدد اثنين وثلاثين مسكوا الراجل بيكسر شوية حطب ارتكب مصيبة اه يوم السبت جابوه لموسى موسى قالو يا رب الراجل الكتاب المقدس هو ما جيش حاجة من برا الراجل اللي قال له يا موسى مين قال له الراجل ايه اللي... قال له يا موسى قال له نكاب ينقي حاطب ده قال له مش كسر الوصية مش اعتدى علي يا موسى قال له ايوة قال له تجي تخدوه خارج المحلة يعني برا البلد له حفرة ويقف في الحفرة وتنزلوا عليه ضرب بالطوب وترجموه لغاية ما يموت عشان يقول لك عبرة يا شعبي ما تعتديش على اليوم ايه بتاعي اوعى تعتدي على حق ربنا اوعى يوم الرب الذين يبكرون إلي ايه؟ يجدونني مرة بقول له واحد يا أستاذ فلان وبعد احضر القدس كده يعني تعال خد بركة الحاضر يا ابونا بعد كده يدو يسألني غريب طب يا ابونا انتو بتخلصوا الساعة كام مفروض اللي يسأل يسأل بتبتدوا الساعة كام مش كده ولا ايه بقول له بنخلص الأولاني في حدود تسعة تقريبا قال ان شاء الله تسعة على ربع كنا عندكم وجاي على نفسك كده ليه ها ده جاي بروعة بيسموه يعني ولا ايه كده هنتمسح في ربنا ربنا ما يتعاملش بالطريقة دي ده انت لو مدي معاد لفلان بيه او ل... ل... ل... ل... لفلان باشا او للاستاذ فلان وكيل الوزارة كنت هتروح له قبل المعاد ولا هتروح له قبل المعاد ما يخلص الطفل كرياقوس تسمع عن كرياقوس اللي بيقول عليه الجماعة الأجانب كرياكو. كرياكو. بيسمي كرياكو قرياكوس بيسمى قرياكوس عشان الواد كرياقوس ده عمره سنتين وثمانتون شهر كده ما كملش ايه ما كملش ثلاث سنين فجابوا أمه كده ونالت اكنيلي الشهادة الرجل القائد الجندي الروماني لقى كده ال ال الولد حلو وشكله جميل وممسرحاه ومركبه له حلقة في ادنه حتى الصعيدة يسموه ايه ابو حلقة فمسك كده شالوا على كتفه قال له انت حظك حلو يا ولد حظك هايل يا ولد انت دلوقتي هتبقى ابن الوالي وابن الوالي هعززك وههننك وهديلك هتبقى هتطلع يا ولد هتطلع عظيمة عملك قائد لما تكبر انت يا ولد الولد سابو تكلم بعد كده قال له انا عاوز ماما قال له ماما خلاص راحت بقت وحش قال له لا دي ماما راحت فوق عند يسوع الراجل ال ال ال الوالي بدأ ايه يشيط قال له ولد هتسمع كلمتي ولا هي كلمة واحدة راح يدواد معي قال له ليه يا حبيبي قال له اصلي انا مسيحي كملش تلت سنين بتعيت ليه ولد قال له اصلي انا ايه مسيحي رح رميه من ايده نزلت راس الولد على حافه السلم كده فراسه اتفلأت نصين راسه اتفلأت نصين لما اتفلأت نصين طبعا اصغر شهيد كرياقس كرياقس نال اكليل الشهادة نال اكليل الشهادة بالحب الاله العجيب كرياقس لكي يكون متقدما يسوع متقدما في ايه في كل شيء في كل شيء. يسوع هو الكل في الكل. جاني جواب من المهجر من حوالي يمكن ثلاثة اربع شهور كده من اب كاهن الحقيقة هو مش كاتب اسمه لكن التوقيع احد كهنة المهجر بيقول لي وقعتين عن البابا كيرلوس عشان انزلهم في الكتب بتاعتي الوقع الاولى بيقول ان البابا كيرولوس تنبأ بزواجه يعني فبيروي ابونا بتاع المهجر وبيقول اني وانا في تانية سنوي واحنا فاكنين في الاقليم هو يعني بيقول جينا القاهرة زيارة واحنا في الزيارة دي حدث اني اريبه في القاهرة قالوله هو وممتو ما تيجوا تزوروا البابا كيرلس تاخدوا بركة فاستحبوهم لزيارة البابا كيرلس راحوا لقوا فيه زحمة فكان هو وقريبه وقريبه دول يعني عيلة كبيرة يعني رايحين معهم فالبابا كيرلس بص كده وقال له تعال يا ابن انت وتعال يا بنت انت اختاروا هو من دول الولاد حط رأسه في, البعض في رأس بعض وصلى صلاة طويلة امه خرجت فرحانة خالص بتقول له مبروك يا ابني قال له مبروك على ايه يا ماما قال له على الاكليل قال له اكليل اكليل ايه قال له كان بنت كانت موجودة قدام البابا قال لها كتير قال له شمعنا بنت خالتك دي بالذات اللي اختارها البابا كله له دماغها في دماغك قال لي هي جت كده قيت له شوف يا ابني انعيشنا هتشوف وطول العمر تبلغ الامل بيقول انه بعد كده دخل كلية الطب وبنت خالته دخلت كلية الطب وتلف الايام وتطلع بنت خالته دي من نصيبه وامه ليلة الفرح بعد الكليل قيت له بقى عايز اقولك على حاجة قال اقول يا ماما قيت فاكر لما البابا كيرولس الله ينيح نفسه وانت لسه طالب في السنوية حتى راسك في راس بنت خلتك وصلى لكم قال لها فاكر يا ماما قيت له اكليلك يا ابني ما تعملش الللادي اكليلك تعمل وانت في ثلثة سنوي يوم البابا كيرولس حتى راسك في راس بنت خلتك وصدق ولا بد أن, إيه ان تصدر بيقول حاجة تانية بيقول ان هو كان موظف في بلد عربي دولة من دول الخليج يعني بيقوله تعرضت هناك لمتاعب نفسية فندر ندر للبابا كيرلس. لو ربنا نجاه من المشاكل ورجع فبيقول انه رجعنا ولما رجعنا قررنا نروح ندير مارمينا فراحوا دير مارمينا بيقول وهناك حبيت اتصور انا واولادي صورة الفا هناك في صورة للبابا كيرولوس والبابا كيرولوس ماسك الصليب كده يعني فبيقول فبقول لواحد لو سمحت خد صورنا فاحنا لسه بنتعدل وبعد الولادي فصاحبنا ده راح يعني يظهر انه غشيم تصوير يعني فرح لقط الصورة قال له طب يا متشكرين مش استنى لما نقول لك صورنا خلاص صور قال له خلاص هي جت كده بيقول رجعنا وحمضنا الفيلم وطلعت صورة غريبة من نوعها طلعت اين طلع ان هو حاضن عياله وموط دماغه والبابا كرولوس حاطت الصليف فوق راسه فالناس قالوا له شوف يا دكتور الصورة دي البابا بيقول لك هتترسم قال له المعقولة ده انا يا دكتور ومفكرش في الموضوع ده وقالوا علي حال ان غدا لناظره قريب بيقول بعد كده الدكتور اني دعية للكهنوت وتتحدد رسامته يوم تسعة مارس عيد نياحة الايه البابا كروس عاوز يدي له علامة انه بس يعني مش بس يبقى السيس وكمان في عيد العملية دي في جيش سودف يا جماعة ده في تدبير الهي عجيب جدا فبالتدبير الالهي ربنا عطاله هذا الوعد مش بالصورة بوضع اليد الكهنوتيه وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق شركة من شركات الاوتوبيس في كده طرعت طلعت قرار الاستغناء عن بعض الموظفين ففي مكان واحد استغنوا عن تنتاشر موظف ومنهم عدد كبير من النصارى انا مش هقوله لكم دلوقتي لكن معظمهم راح للبابا كرولوس وانتظروا ناتل يا سيدنا رفدونا واحنا كلنا نصارى ونعمل للبابا كرولوس قالوا طيب يا ابني اصلي يا ابني واحد منهم بقى وإيه هو الصلاة سيدنا هيفتح بيوتنا والثاني هو الصلاة يا سيدنا هيأكل عيالنا هو الصلاة يا سيدنا هيجيب لنا هدوم نلبسها احنا عاوزين حل عملي قال له يعني اجيب لكم بنادق يا ابني وتروحوا تحاربوا انا يا ابني البضاعة اللي عندي الصلاة وانتوا يا ابني مشكلتكم هتتحل انتوا 18 واحد منكم 15 واحد مسيحي و مسلمين مشكلتكم يا ابني هتتحل روح يا ابني نصلي يا ابني روحوا ثالث يوم البابا كرولوس نازل لا الثمنتاشر واحد وقفوا له طف الخمستاشر مسيحي والثلاثة مسلمين ايه يا ابني انت وهو قالوا احنا الثمنتاشر يا سيدنا اللي ترفادنا جايين نشكرك ونقول لك قال عارف يا ابني نزلكوا قرار من عند ربنا ان كل الموظفين ترجع تاني يبقى يا ابني اللي نفعل اتصال بالمسؤولين ولا الصلاة يا ابني يا ابني مشكلتنا ما يحلهاش الا الصلاة وصدق ولا بد أن ايه ولما ربنا يحل لك المشكلة تعمل ايه تقول له أنا شاكر فضلك زي مرة أفتكر في اجتماع من الاجتماعات يمكن قريب ولد من الولاد بعيدت لي ورقة أنا مرضيت شعراها الحقيقة كتب لي هل يرضيك يا البنات اللي أحمر وأخضر وجاية الاجتماعات واللي لبس الألوان المزهزهة والمفخفاخة يا حبيبي انت جاي الكنيسة عشان تشوف المسيح الكنيسة دي زي المستشفى فيها العيانين ما احنا لما جينا اللي هتحط احمر دي ونوعزها تبقى كويس لكن كنا قلنا لها ما جيش ايه هتفضل ايه غير كده يا اخي انت مالك اخرج القزة التي ايه اه لا ما كل واحد عايز يعمل وعز زمانه كل واحد عايز يعمل واعز زمانه قبل ان تنظر الى البيت المزهزهة طلع خطيه من عينك يلي عينك بتلف عالكنيسة يلي عينك بتلف عالكنيسة يا صاحب العين الدوارة اول مصيبة في الخطيه دي انك بتكسر وصية يعني ايه بكسر وصية اه انت عارف ويه يعني يا ابونا لمنكسر وصية لا عارف كسر الوصية وعارفة كسر الوصية دي معناها ايه? معناها ان هنا ما بيحبش اللي هنا اللي بيكسر الوصية يبقى ما بيحبش ربنا ازاي? هو قال كده من يحبني يعمله يا حبيبي يحفظ وصاياي ياللي بتكسر الوصية يا اللي بتعيب على ما ربنا يا اللي بتقول دي حلوتها تسعة من عشرة ودي جميلة تمانية من عشرة بتدن ربنا مفروض ربنا يقعدك كده على الفرازة بتاع خلقته ويقولك يا فلان دي تسوى كام ما في في حاجة اسمها لمؤخذة في المصانع قسم يسموه قسم الجودة يعني ايه قسم الجودة يعني المصنع يطلع وجموعة ناس يقيموا الايه يقيموا التصنيع مفروض ربنا يحطك انت بقى في قسم الايه في قسم جاودة ما مخلي ربنا لا خد بالك من الخطية اول حاجة بتخليك تكسر ال إي الوصية واللي ما بيك... واللي يكسر الوصية آه دميو بيحب ربنا صدق ولا بد أن ايه أن تصدق طلع سيجاره ومديها له خد ولع قال له لا يا بيه انا ما بدخنشش